يقول هذا السائل ما الفرق بين كتاب الصواعق المرسل لابن القيم ومختصره لابن الموسلي ولماذا يذكر المختصر أكثر كتاب الصواعق لابن القيم رحمه الله تعالى في رد شبه المعطلة والجامية كتاب واسع ولم يوجد منه إلا مقدار الثلث ثلث الكتاب وبقية الكتاب مفقود وابن الموصلي رحمه الله اختصره اختصره وزمن ابن الموصلي مقارب لزمن ابن القيم فاختصره في وقت مبكر اختصر الكتاب كاملا والمختصر لكامل الكتاب المختصر لكامل الكتاب موجود لكن مع الاختصار فبهذا نعرف ان من عنده الصواعق لابن القيم لا يستغني عن المختصر لا يستغني عن المختصر لأن الصواعق يمثل الثلث الأول من الكتاب والباقي مفقود ومختصر الصواعق الكتاب كاملا فمن عنده كتاب الصواعق لا يستغني عن المختصر ومن عنده المختصر أيضا لا يستغني عن الصواعق لأن ابن الموصل اختصر أشياء كثيرة مهمة جدا واحتاج إليها طالب العلم نعم أحسن الله ليكم يقول السائل أحيانا أقع في ذنوب في الخلوات مع أن ظاهر الصلاح والخير فهل أعد من المنافقين اتق الله عز وجل وجاهد نفسك على صلاح الحال في السر والعلانية والغيب والشهادة وذكر نفسك بمعان الإيمان والمعرفة بالله مما هو عون لك مع دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله عز وجل صلاح الحال والصحابه رضي الله عنهم خافوا على أنفسهم من النفاق بما هو أقل من ذلك كما في صحيح مسلم في قصة حنضلة عندما قال نافق حنضلة وعبد الله بن أبي مليكه قال أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه فالعبد دائما يكون في خوف و رؤية للتقصير وأنه لا يزال مقصر في جنب الله تبارك وتعالى ويجاهد نفسه على الصلاح نعم احسن الله ليكم يقول كيف نجمع بين قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقولنا أن إنفاق الله تعالى يكون بالقول لا تعارض لا تعارض بين هذا وهذا فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح يمينه ملأة لا يغيضها نفقه سحاء, سحاء الليل والنهار و و و ومر معنا في الآية الكريمة بل يداه مبسوطتان فهذا حق وأيضا ما, ما دل عليه قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم كل ذلك محق نعم أحسن الله ليكم يسأل عن مقولة تنتشر بين الناس يقول ان الله على ما يشاء قدير فهل هذا صحيح؟ هذه العبارة ان قصد بها أن قدرة الله سبحانه وتعالى مقتصر على ما يشاءه فمعناها غير صحيح. إذا كان المراد بها هذا أن القدرة قدرة الله ليست شامله وإنما هي مقتصرة على ما شاءه وأنه قدير على ما شاء فهذا المعنى غير صحيح وإذا كان المراد بها ما دل عليه مثل قوله تعالى كذلك, كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد فهذا المعنى حق نعم أحسن الله ليكم يقول هل صح أن الله سبحانه وتعالى باشر كتابة التوراة بيده جاء في حديث المحاجة في الصحيح قال قال موسى لآدم خلقك الله بيده وفيه قال وكتب التوراة بيده وكتب التوراة بيده فكون الله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده هذا ثابت نعم أحسن الله ليكم يقول هل من يفسر صفة المعية بالتوفيق صحيح ذلك المعية الخاصة لأن المعية عامة وخاصه وسياتي تفصيلها عند شيخ الإسلام المعية الخاصة فيها تدل على معاني منها التوفيق والتسديد والحفظ قال إنني معكما أسمع وأرى إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا أي معهم معية خاصة فيها الحفظ والتوفيق والتاييد والتسديد ونحو ذلك من المعاني هذا ونسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا شأننا كله وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما نتعلم حجة لنا لا علينا اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا اللهم وأعنا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تكن إلى أنفسنا طرفه عين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلاه الذي وسع كل شيء رحمة وعلم أن يلطف بإخواننا المسلمين في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان وأن يحفظ المسلمين في كل مكان بحفظه إنه تبارك وتعالى الحفيظ لا شريك له